عليا عيبة عيبة عيبة عليا عيبة علي عيبة عيبة عليا ان كنت وحداني من كتر شوئي واحزانات سياسي الريح دي خيري وغي الصمرة الصمرا بدر الصاها باثرت ها على ايدي امري قطره والناي في ايدي لعبي بيه الاعداب في الصوات الاعداب في الصوات لعب بالبعد تسلم على الحباني تسلم تسلم تسلم على الحباني ياللي عارف تسلم على الحباني تسلم على الحباني كلام في لساني يا مراكبت لب حضور حضور حضور ولي de skymt de skor, de skymt de skor ha alla käppi, lippi och häftig hatt, mabat och snäggskärn, och jag var öppen för allt, gäst, gäst och والله يا تاكلي مالك في الجيا والله لويتي لو لو لو يا صبيه والله لويتي لو واحنا لويت بلد والله لويتي لو والله لويتي يا صبيه والله لويتي واحنا لويت بلد والله لويتي وحلو فلسل فعلايا والله لو والله لو يجي يهي يهي اللي مع القلب بيرني اللي اللي تكلم على قلبي يا اللي عندي اللي مع القلب بيرني اللي مع القلب كلام من قلبي يا حمام بول مرسي يا حمام يا حمام يا حمام ما الليل يا حمام يا حمام سامع كان حبيبي راجع الميل الحب ضيب صرت في يا حمامي حنيت اللي في, في الكلامي صرت في يا حمامي حنيت اللي في, في الكلامي والثاني الطب من والصلي الحلو الدلامي يا حامي والله لويتي يا صبية والله لويتي وحلمي بلدي فعلني والله لويتي والله لويتي يا صبية والله لويتي وحلمي بلدي فعلني والله لويتي واحلو من ثلاثين عناي والله لو ايدي والله لو ايدي ياني ياني فضع ايجا يجسد المعنين ثلاثين في محلامة وثلاثين في مرسين ياني ياني اللي تعلي مع الحب ثاني